إن كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزالي لا ينكح إلا زالية أو مشركة والزالية لا ينكحها إلا زال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 فشهادة أحدهم, فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والقامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها أن غضب الله عليها إن كانوا الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب أكيد